تدا حزني وبان علم نجوم الليالي كلها قلبي يجري قصتي صارت حكاية والبطل انسان خال المواد وشي طبيعي إن من عيني يطيح يا قمار لها اللي دمعي وابتدى حزني وبان من جوم الليالي كلها قلبي جريح قصتي صارت حكايه والبطل انسان خان الموده وشي طبيعي إن من عيني يطيح بعد ما كان بحياتي قمر هو الامان وكنت في دنياه وافي صادق معه صريح صاحبي فجاه تغير وانتهى ذاك الزمان وبشماته وتدمر يا قمر اصبح فصيح بعني فجاه وروحنا ما بقى بقلبي مكان شخص شوف الخيانه شي في عنى مريح ما حفظ سري بقلبه ما حفظ ودي اوصان عشره اندمت سنين بعذره دموعي تسيح يا حسافه ضاع عمري في رجاء انسان كان ياقمر قلي اسوي لاجل قلبي يستريح لا يهمك لا تحس كنت انا شاهد عيان شفت بعيوني وفاك وشفت له فعل كبير الوفي يبقى وفاه بدنيته عز وشان ودني لابد يرجع يوم لك يبكي ويصيح لا يهمك لا تحسف كنت أنا شهد عيان شفت بعيوني وفاك وشفت له فعل قبيح الوفي يبقى وفاه الدنيا عز وشان ودني لا بدي يرجع يوم لك يبكي ويصيح كل شخص يعيش طبعة وانت طبعك له معان الوفاء والصدق تاجن ما تهز يوم لي هذا ناشفني وحالي النجوم بكل مكان ما بالي نجمه نجم يضيح كل ما قبلت فعله بالوفة بقي الهوان وفي النهاية يا رفيقي ما يصح الا الصحيح وفي النهاية يا رفيقي ما يصح الا الصحيح